نزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر